لما قال لأنها محرمة الأكل ولا ولا يجوز أكلها فلما تباع نقول تباع لاجل استفاد منها في صيد ونحوه أو حراسة في إحدى الروايتين وهي اختيار الخرقي فالخرقي رحمه الله صاحب المتن اللي عليه شرح المغني المغني شرح لمتن الخرقي فالخرق رحمه الله يقول يجوز بيع هذه الأشياء للفائدة منها والرواية الأخرى تقول لا يجوز نعم والأخرى في وهي اختيار الخرقي والأخرى لا يجوز وقال أبو بكر وابن أبي موسى لا يجوز بيعها لنجاستها فأشبهت الكلب والأول أصح لأنه حيوان أضيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في حبسه فجاز بيعه كالحمار وبهذا يبطل ما ذكره يقول في الرواية الأولى التي أخذ بها الخرق رحمه الله قال يجوز بيع هذه الأشياء للاستفادة منها الرواية الثانية أخذ بها أبو بكر من عمة الحنابلة وابن أبي موسى قال لا يجوز بيعها لما؟ قال لأنها نجسة هذه محرمة الأكل فهي نجسة ولا يجوز بيع النجس قال والأولى أصح في جواز البيع لأنه حيوان أبيح نفعه صيده أو حراسته أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد يعني اقتناع الأسد والنمر والطيور ما في وعيد إنما الوعيد ورد في اقتناع الكلب فما ورد الوعيد في اقتناعه نجتنبه ما لم يرد فيه الوعيد في اقتناعه نقتنيه مثلا كالأسد والنمر وكذا أخذه الإنسان وجعله في حديقته أو نحو ذلك لرؤيته التعرف على خواصه ونحو ذلك بشرط أن لا يكون مؤذيا لأحد فلا يجوز لصاحبه أن يطلقه ليؤذي الآخرين فجاز بيعه كالحمار لأن الحمار معروف أنه يجوز بيعه من الصدر الأول وهو يباع ويشترى والحمار حرام لا يؤكل ولا يشرب لبنه فهو حرام لكنه يركب والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار واردف عليه عليه الصلاة والسلام فيجوز بالحمار جائز بيعه لا اشكال فيه غيره قالوا مثله مثل الحمار مع ان الحمار لا يحل اكله وجاز بيعه كذلك الاشياء الثانية لا يحل اكلها ويجوز بيعها ولم يرد نهي في اقتنائها ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي لأنه يصير إلى حال ينفع فأشبه طفل العبيد قال ويجوز بيع الجحش الصغير الجحش الجحش هو ابن الحمار صغير قد يقول قائل هذا ما يجوز بيعه لأنه لا يستفاد منه لا يركب الآن ولا يؤكل لما أجزتم بيعه هذا نجس نقول نعم أجزنا بيعه باعتبار المال لأن الحمر بعضها مشهور مثلا وينفع ويركب عليه ويحمل الأثقال ويسير بسرعة وبعضها أصيل وبعضها هجين وبعضها ردي مثلا فهذا عنده مشهور بتغذية الحمير مثلا الرجل جاي يشتري منه حمار صغير يقول هذا معروف أنه إذا كبر ينتفع به فيجوز بيعه وإن كان في الحال ما ينتفع به لكن في المآل إذا كبر ينتفع به ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير والصقر ونحوها مثلا الأشياء التي تستعمل للصيد وان كانت ما تصيد الان ولا علمت لكنها باعتبار المال انها قابلة للتعلم بعد الكبار وفرخ البازي الفرخ الصغير ابن يوم او يومين مثلا يباع ويشترى وهو لا يؤكل ولا يصيد ولا ينتفع به في الوقت الحاضر لكن في المستقبل نعم وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا فهو كفرخه لأن مآله إلى النفع وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا قال أنتم قلتم مثلا يجوز بيع ما يستفاد من للصيد كالصقر ونحوه مثلا والصغير قلنا ما يجوز بيعه لانه انتفع به في المستقبل بيضه الصقر مثلا وبيضه الطير الذي من عادته الصيد نجسه لانه نجس فهل يجوز بيع هذه البيضه وشراؤها قالوا نعم لما لانها تصير فرخا في المستقبل والفرخ يكبر ويستفاد منه قد يكون المرء مثلا إذا أراد صقر من الصقور يقال له بعشرة ألاف عشرين ألف أكثر أقل مثلا ما يستطيع فذهب يبحث عن بيضة صقر بعدما تفرخ يقوم على هذا الفرخ فيكبر ويستفيد منه والبيضة قد يشتريها بريال أو أقل أو أكثر بخلاف الصقر الكبير يكون بمبلغ من المال لا يطيقه وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال كما قال في الأول لا يجوز بيعه لأنه لا ينتفع به يقول كذلك البيضة بيضة الطير التي ليس بحلال لا يجوز بيعها نقول يجوز لاعتبار باعتبار المستقبل نعم قال أحمد أكره بيع القرد قال ابن عقيل هذا محمول على بيعه للاطافه به واللعب فاما بيعه لحفظ المتاع فيجوز لانه منتفع به قال الامام احمد رحمه الله اكره بيع القرد لو ان شخصا بدأ يصيد من القردة ثم يدخل بها للسوق ويبيعها قال اكره ذلك قال ابن عقيل من ائمه الحنابلة رحمه الله قال يجوز بيعها القرد بالتفصيل ان كان قصده ان يلعب به او لاجل ان يلعب به الاولاد او يدور به في الاسواق يكسب من ورائه شيئا هذا لا يجوز لانه هذا لا فائده فيه هذا لعب ولهو له بشيء محرم اما اذا كان لفائدة كان يكون عرفها القرد انه يحرس أنا اشتري هذا القرد لأجل أن أوكله على هذه البضاعة يحرسها إذا ذهبت للصلاة أو لحاجة من الحاجات بدل ما أجلس عند بضاعتي يكون هذا القرد تعلم وتعود الحراسة هذا إذا اشتري من أجل الحراسة والحفظ فلا بأس بذلك لأن هذا نفع صحيح ولم يرد نهي عن اقتناء القرد نعم. وقال الامام احمد رحمه الله اكره بيع لبن الادميات فيحتمل التحريم لانه مائع خارج من ادميه اشبه العرق ويحتمل كراهية التنزيه لانه طاهر منتفع به اشبه لبن الشات وقال احمد رحمه الله اكره بيع لبن الادميات قال رحمه الله سئل عن بيع لبن المراه المراه عندها لبن زائد وهي في حاجه فتحلب من لبنها وتبيع قال احمد رحمه الله اكره ذلك يقول المعقب لكلامه يحتمل ان هذه الكراهه كراهه تحريم يقول يحرم بيع هذا اللبن اولا لانه خارج من ادمي وناتج الادمي ما يباع يقول يشبه العرق اذا شبهناه بالطاهرات اشبه العرق ما ذهب شبهه بالنجاسات كالبول ونحوه شبهه بالعرق فقال وبيع العرق وما ينتج من الادمي هذا ما يجوز ويحتمل الكراهه لان الكراهه كراهتان عند السلف كراهه تحريم يعني محرم كما جاء في قوله جل وعلا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها وهو محرم كل السوابق التي قبل هذه الايه كلها اشياء محرمه فهذا يسمى كراهه تحريم نوع ثاني يسمى كراهه تنزيه يعني يكره وهو حلال لكن يتنزه عنه مثلا يكره اكل الكراث والبصل وكذا لمن عند قرب وقت الصلاه هل هذه الكراهه كراهه التحريم يعني هذه الاشياء محرمه لا ما هي محرمه وانما كراهه التنزيه لانها تمنع المرء من الذهاب إلى المسجد إذا أكل هذه الأشياء ويحتمل كراهة تنزيه لأنه طاهر لأن لبن الآدمية طاهر وينتفع به قد يشتريه شخص مثلا عنده طفل صغير ما وجد له لبن يغذيه به فاشترى له هذا اللبن من هذه المرأة لأنه, لبن لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشات كالمثل اللبن اللي يخرج من الشات يجوز بيعه وشراؤه فذكر هناك الأشياء التي يجوز بيعها والأشياء التي يحرم بيعها سيأتي بيانها وبين الأشياء التي يكره بيعها كلبن الآدمية وما اختلف فيه كبيع القرد والاشياء التي راى بعض العلماء كراهه بيعها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل زوجتي أرضعت ابن اختي ليلة كاملة حتى الصباح ولكنها لا تذكر عدد الرضعات حيث قالت انها أرضعته في اول الليل حتى شبع ونام ونامت هي وتقول انه كلما بكى الطفل قامت وارضعته ولا تذكر عدد الرضعات والسؤال هل هذا الرضاع محرم او لا الرضعات المحرمه خمس وخمس الرضعات قد تجتمع في ثلاث دقائق وقد يرضع الرضيع مثلا بمقدار كاس لبن كبير ولا يحرم اذا كان دفعه واحده وقد يشرب يرضع نصف الكأس ويكون محرم بحسب الرضعات لأنه إذا مص الثدي ثم انتقل إلى الثدي الاخر اعتبرت الأولى رضعة والثانية رضعة فإذا عاد إلى الأول اعتبر الثالثة فإذا انتقل إلى الثاني اعتبرت رابعة فقد توجد خمس الرضعات في ثلاث دقائق او اقل من ذلك وقد يرضع الرضيع وقت طويل وتعتبر تعتبر واحدة واحده لانه منفصل فاذا شك في الخمس فيجتنب الزواج من بعض وتجتنب الخلوة والمحرمية احتياطا لانه لا يجزم بانه اخ من الرضاعه مثلا لمن رضع معه ولا يجزم بانه اجنبي فموضوع الزواج من بعضهم يجتنب خشية ان يكون الرضاع محرم وتجتنب المحرمية خشية أن يكون الرضاع غير, غير محرم فإذا كانت تنقله من ثدي إلى ثدي اجتمعت خمس رضاعات خمس مرات فيعتبر محرمة وإذا لم يتأكد من وجود الخمس فلا يحرم إلا الخمس الرضاعات تقول السائلة فتاة عمرها ستة عشر عاما أحرمت بالعمرة وهي حائض ولبست النقاب أثناء إحرامها جهلا منها بحكم النقاب للمحرمة فهل عليها شيء؟ إحرامها حال حيضها هذا صحيح ولا إشكال في هذا والمرأة إذا حاذت الميقات تريد مكة لحج أو عمره تحرم وإن كانت حائض وإن كانت نفسها إلا أنها لا تطوف ولا تسعى حتى تغتسل بعد طهرها ولبسها النقاب جهلا أو نسيانا فلا بأس بهذا الجاهلة التي لا تعرف الحكم والناسية التي عرفت الحكم من قبل لكن نسيت فلا لا بأس عليها مثل استعمال الطيب جهلا أو نسيانا استعمال الطيب جهلا انسان ما مر عليه الحكم على ان المحرم اجتنب الطيب فتطيب هذا يعتبر جهل انسان اخر يعرف ان الطيب لا يجوز للمحرم لكنه نسي فتطيب فهذا وهذا لا شيء عليهما كذلك المراه اذا لبست النقاب او البرقه جهلا او نسيانا فلا شيء عليها في هذا تقول السائلة امرأة خرجت من بيتها مع زوجها ناوية العمره وعندما وصلوا الى الميقات اكتشفت ان عليها الحيض فلم تدخل في إحرامها وجاءت إلى مكة دون أن تحرم فهل عملها صحيح وماذا يجب عليها أن تفعل بعد الطهر لتعتمر هذه المرأة وصلت الميقات وهي تريد العمرة فرأت أنها حائض فتوقفت ودخلت مكة بدون إحرام هذه لا تخلو حالها ان كانت تخشى ان رفقتها يعودون قبل ان تطهر فعدلت عن العمره قالت ادخل معهم مرافقه بدون عمره واذا ارادوا السفر غدا او بعد غد ما احبسهم ارجع معهم ولا اقول انا محرمه ولم اؤدي عمرتي هذه دخلت بدون نية العمره لا شيء عليها ان طهرت وهم في مكة فتحرم من الحل من اي مكان من الحل من عرفات من التنعيم من غيرهما ولا بأس عليها لانها دخلت مكة بغير نية العمره اخرى او هي مثلا تعرف ان زوجها ورفقتها يمكثون في مكة عشرة أيام وتعرف أنها تطهر قبل سفرهم وتعزم على أنها ستأتمر لكن تقول الآن ما أحرم وأنا حائض أترك الإحرام بعد طهري هذه الحال دخلت مكة بنية العمره، ما بنية المرافقة بنية العمره، لكن أجلت الإحرام نقول هذا لا يجوز لها يجب عليها أن تحرم وإن كانت حائض وتدخل وتبقى على إحرامها حتى تطهر كيف تصحح وضعها إذا أرادت العمره نقول تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه ولا شيء عليها لأنها عادت إلى الميقات الذي يجب عليها أن تحرم منه وأحرمت منه ولا شيء عليها ما عادت صعب عليها العودة وتريد العمره تحرم من الحل ويكون عليها شات لانها تجاوزت الميقات بدون احرام وهي تريد مكة لعمرة فرق بين الاثنتين الاولى عدلت عن العمرة ثم لما استقرت في مكة وطاب لهم المقام وروا انهم يجلسون بدل ما كانوا ينون الاقامه يوم وليلة او اقل او اكثر طاب لهم المكان فجلسوا الحمد لله تطهرت المراه قبل ان يغادروا رغمت في العمره تخرج الى الحل وتحرم ولا شيء عليها لانها دخلت بغير نيه العمره الاخرى تعرف مع رفقتها انهم يمكثون عشره ايام وانها تطهر قبل ان يسافروا وتريد العمره لكنها اخرت الاحرام فقط هذه يجب عليها ان تعود الى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليها فإن لم تعد وأحرمت من الحل مثل الأولى وجب عليها هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام وهي تريد العمرة الأولى تجاوزت الميقات بدون إحرام ما كانت تريد العمرة كانت مع رفقتها فرق بين الإثنتين يقول السائل اريد السفر اخر هذه الليلة فهل لي لان اطوف طواف الوداع بعد صلاة العشاء نعم لا بأس ما دام ان سفرها الليل وصلة العشاء بعد صلاة العشاء تطوف منية طواف الوداع حسنا يقول السائل كيف يقضي المصلي على الجنازة إذا فاتته التكبيرة الأولى والثانية اولا صفه الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى يقرأ المصلي الفاتحة فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وان امكن ان ياتي بالبركه اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد الى اخره فحسن وبعد التكبيره الثالثه يدعو لعموم المسلمين ثم يخص الميت او الاموات الحاضرين بالدعاء كان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم منحيته منا نفاحه عن الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما ثم يخص الميتة والأموات أو الميتة الحاضرة بالدعاء فإن كان رجلا قال اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره وإن كان أنثى قال اللهم اغفر لها وارحمها وإن كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم وارحمهم ولا حرج أن يقول اللهم اغفر لها وإن كان رجل لأنه يقول اغفر لها يعني لهذه الجنازة ولا حرج أن يقول اللهم اغفر له وإن كان امراه لأنه يقول اللهم اغفر له يعني لهذا الميت فلا حرج في تأنيث الضمير أو تذكيره لا حرج في هذا ويدعو بما يتيسر له من الدعاء فإن عرف الشيء الوارد فحسن كأن يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم افسح له في قبره ولور له فيه فحسن وإن لم يعرف هذا الدعاء يدعو بما تيسر يدعو للميت الحاضر أو الأموات بالمغفره والرحمة ثم بعد التكبيرة الرابعة السلام فاته شيء من التكبيرات نقول يدخل مع الامام ثم هو بالخيار يجوز له ان يدخل ويبدأ بما الامام فيه ان كان الامام في الصلاة على النبي يصلي وان كان الامام في الدعاء يدعو وان كان الامام بعدما انتهى فهكذا فيأتي يا يدخل مع الامام وان شاء دخل مع الامام وبدا من اول الصلاه يعني بعد ما يكبر يبدا بالفاتحه له هذا وهذا ثم اذا سلم الامام فلا يخلو ان كانت الجنازه باقيه فياتي ببقيه الصلاه على صفتها وان كانت الصلاه الجنازه محموله كما هو الحال في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبار من حينما يسلم الإمام يحملونها يتابع التكبيرات يكمل التكبيرات الأربع ويسلم وإن كانت باقية كما هو في المحلات الصغيرة والتي يترك أصحاب الجنازة يتركونها يكمل الناس الصلاة عليها فياتي بالصلاة على صفتها يكملها وإن سلم مع الإمام فلا بأس والله أعلم